y e h uh... كانوا فيه من الزاهدين، وقال الذي اشترى. وَلِنُعَلِّمَهُ و َ ل ِ ن َُِّ م َ ه ُ ذلك لجزء المحسنين وراودته التي هو في بيته عن نفسه وغلقت وغلقت الأبو و د ه م ت ب قيس قطّ من قبل فصدقت وهو من الكاذبين وإن كان قميصه قطّ من دبر فكذبت فكذبت وهو من الصادقين. إ ن ك ي د ك م ن ك تها عن نفسه قد شغفها حبا إن لنا رها في َ ل ا ل مبين فلما سعيت بمكرهن أ َ ل ت إليهم و أ ع ت د ت لهم متكأون منهم سكين وقالت وقالت اخرج عليهم فلما رأينه أكبرنه وقطعنا أيديهن وقلنا حاشا أشر إن هذا إلا ب ل َ كريم قالت فذلك النَّذيلمتنني فيه ولقد ر ا و د ت ه ُ عن نفسه فاستعصى ولقد رآه و عن نفسه ف ا س ت ع ص م ولئلا يفعل ما. أحب إلي مما يدعون. صرف عنه كيدهم إن هو السميع العليم ثم بدالهم بعد ما رأوا الآيات لا ي س ج ن ن لا يسجنونه حتى ف و ق ر أ س ي خ ب ز َ ت أ ك ل ا ل ط ي ر ت أ ك ل ا ل ط ي ر م ن ن ب ي ن ا ب ت أ و ي ل ما بتأويله ق ب ل ا من لآباء إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان من الله الواحد القهار ما تعوذون من إنا أكثر الناس لا يعلمون يا صاحب ي السجن يا صاحب ي السجن أما أحدكم ا فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيصلب فتأكل الطير أ ض ي ا ل أ م ر ا ل ذ ي ف ي ه ت س ت ف ت ي ي َ فَلَبِثَ ف َ ل َ ب َِ فِي السِّجْنِ ب ِ ا ل ط َّ ع س ِ ي ن ِ وَالعَصْرِ إِنَّ الإِنسَانَ لَفِي خُصْرٍ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَاصَوْا َ ت َ و ص بِالْحَقِّ وَتَوَاصَوْا بِالصَّلْحِ الشتاء والصيف، فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم و آ لا تشبهه الأنام حي قيوم لا تموت ولا تنام يعلم الخفيا ت يسمع الأصوات لا شبيه له في الذات ولا في الصفات. س َ م ت َ ف ِ ي ل يَالِ ر َ م َ ض ا ن ا ل ُْ ب َ ا ر ك َ مِنْ خ َ ي ر ٍ و َ ب َ ر ك َ وَرِزْقٍ و َ ق َ ب ُ و ل ل ِ ل أ َ ع ْ م ا ل و َ ت َ ف ر ي د ٍ فِيهِ م ن َ ا ل ه ُ م و م ِ و َ ا ل ْ ك ُ ر ب ا ت وَفِيهِ ق َ ط َ ل ِ ل م َ د ن ا ت و َ ف ِ ي ه ش ف َ ا ت و َ ج ع ل ت َ ل َ ن ا ف ي ذ ل ك مِنْهُ أ َ و ف ر َ ا ل ح َ ظ و َ أ ج َ ز َ ل ن َ ص ي ب م ِ ن ه ُ أ َ و ف ر ا ل ح َ ظ و أ ج َ ز َ ل ن َ ص ي ب ا ل ل ه م ي ا ح ي ي ا ق ي و م ب ِ ر ح م ت ِ ك َ ن َ س ت غ ي ث أ ص ْ ل ح ل ن ا ش َ أ ن ن ا ك ل ه ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفت عين ولا أقل من ذلك. اللهم عمنا ب ر ح م ت ك اللهم عمنا بفضلك اللهم عمنا ببركتك اللهم خابت الظنون إلا فيك وضعف الاعتماد إلا علي اللهم ف ر ج ه م منا و ن ف س كروبنا وقضعنا ديونا ن وشفنا وشف مبتلانا ومرضانا برحمتك يا نسألك النعيم المقيم الذي لا يحول ولا يزول ونسألك النعيم يوم العيلة والأمن يوم الخوف اللهم إن ا عائذون بك من شر ما أعطيتنا ومن شر ما منع ن ا مسلمين وأحينا مسلمين وألحقنا بالصالحين غير خزايا ولا مفتوحين اللهم إ ن ا نسألك الرضا بعد القضاء ونسألك ب ر د العيش بعد ا ل م و ت أسألك لذة النظر إلى وجهك وشوق ا ل إلى لقائك في غير ض ر ا ء م ض ر ة ولا فتنة مضلة اللهم زينا ن ب ز ي ن ة الإيمان وجعلنا ا صلى الله عليه وسلم وعبادك الصالحون اللهم آمنا في أوطاننا واحفظ اللهم لنا أولات أمورنا اللهم وأيد بالحق إمامنا وملكنا وولي أمرنا خادم الحرمين الشريفين